ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تصوجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون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 رزقناكم فيما رزقناكم فأموتوا فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواء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 منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون